حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذان.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 فَكُلُوا مِمَّا أَنْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذْكُرُوا الله اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْفَتْحَاتِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهن اذا اتيتموهم اجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين اخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاترين